انشعر يوم ام والذنين يقصرش ما ام الوفاة يا وفاة يوصى الوفاة ويا مرى حزنات حزنها اے طلبن ہے یوم الخطب ہے ائدا ہے یحرق ہے ارض حلم مرحبا رشہں ہے هازل علم بشار ہے رب العرش پہار ہے ہازل علم بشار أمكو يا با نواس قم يا شو با نواس قم كو واجب وحسين يا شعر اهل البيت سعيد الصات يا غد. الشعير يوم ام البنين يقصرش ما قال عنه يا وفي الذل ہے طاہروں ہرانون نجيبوں طاہروں طيب لبہاں یوں طویل خطاب ہے ائشرا ہے يعرف ها مستبشر حلم مرهب رشيد تنهي. هذا الحلم بشاره ربي العرش طهاره. حب سيد الكنيح يا لادل وفاتيح يا يوبانوا وال... و... او فاش غمرها قامت شعب حضاها و قد مدعلن النار و مرات ايام بو حلم ونالت قدرها صادت حلمها الحلمتي ونالت الشيء رادتي بيت الجلالة دخلتها وارتفاعدها وفخرها صاحت اشكر الباري دار اهل الكرم داري فقيت اشكر الباري دار اهل الكرم داري عدوى يا دوال يا لاتي وفاتك يا Good sure. job. با جان چوقے لایناتی ہے جب ہے علی حمایے حبیے تن ہوے وےل جمعها او تذکرے بها دل نائم ايدا تهمس للضريح تذكر الم كثر الظليه وفقدت بيد الذريه من جنعلي يا حاضر بتني اے تمہیں ملچنا دے یا قادر بچے نی وذکر انصافے یا لا چلو پٹے یار تے شراب عز أم البنين بكثور ما كانت وفيه لا يناديها باسمها علي حماي الحمية تنهض ويهل دمعها وتذكر الزهرات بشيك بها الأزم من تستميح أي دام تبشي وتنصدح تذر على انكسر الظنيح وفقيت بيت سيد البريح بسمي من جنا دے نے یا اجرت بچنے وعدہ کرم پا گئے یا چلے واپس اے لبے کوما والے اے الفے اے وہ رو به لم جی ز سا حق اعطات بینه گم یا فربعی میں یا ظفر الله شفاء غريب افك امانك يا ابن الديه يطني وبعاد ذكر قوتك برغامهم واضرب بتك احتيان يا وحدها يا بني خوذا توصيهو لاذا يوم ثانيو يا بني خوذا يا لا ذا الوقت دي يا and I shall من صلاح وعنض اليمة بنيا من أرض اللذين صاحة العبات بنها جوم يا حامل وعينة يا دخل أمك وملهي زيانة بتشفاك ذرت قوتك برقا بو واضرب بك احسيا يا ولادي تعيني يا ابني خش يا مصالي يا ابني خش وتوصيه را تے لے ہو مٹانے ہو بے خوف ڈر رہے ہیں بفزادة في الغيرة ولبت طاق الزرق جلبة والنعم منه بفاضيه لو نزال يا دام حربة يا والدي صاحب زعد عدعان شوء ليل اجاد اي صعب منيل ابو البا اومين چه ديد غم طيلي شلون ازعل بشوقي لحرفك يولاد ما ما يا لى لعرفك جيد يا لى للوفا جيد قلبيك ما حالي يا شطاب الله الله يا شطاب ايه ايه سمع ساوي سرق وضحى من الفراح سالت الزمع شافتت وشحت سيافة جبت ياري الشدة طبعا ايجا يوزقها دمرها قامت بلوحات ودعا يبني يوفاي العهد عندي طلاق منك بعد وعدت واردو في الوعاد خبر زودك أردت معاك الزهرام نوفي وياها يوم حشر أتباه الزهره نوفي يا يوم الحشر أتباها من سيرطع الكفيك يا لعدل وفاتك يا قلبي قم حالي يا قلبي kal ka سمعته وامتار قلبه من الفرح تعلت الزمع شعف فات والشحب سيفه جبال يومي شدة طبعه اجي واتلقها وقامت بلوعات ودعي يا ابني يا وفاي العهد عندي طلاب منك بعيد وعدت وارضع في الوقت خبر زادت قرنة مرة الزهرم نوفي وياه يومي بحشر أتباه الذهر ابن وضي يا يوم الحشر اشباح من ما انت رفعت شكيه يا لات الوثقه يا يا قلبي لقدره عند الحام موحي وعن حار الشعب العليا او تحمل الفلات مبهدا اتعدى ظهر سَلَّطَ واعِبْ عدوة من نظار واضحى بجال